ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فَإِن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتحدث تَكِينُ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ